يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرها يابسات لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله, فاسأله ما بال النسبة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَابَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَيَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَ الْحَقُّ أَنَ رَابَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الخاطئ.